I don't know. حيث المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم there is لفضيله <تصفيق> الدكتور وَجَنَّاتٍ لَهُمْ محمد وتجارة تقشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمن والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعلم جفتم كثرتكم فلم تغن عنكم, عنكم شيئا وضاقت ألم تفسير سوره حرام ضربهم هذا وإن منها أربعة حرق ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا we ki the I don't believe Leven lang One up. وقد ابتوه الفتنة من قبل وقبله لك الأمور حتى جاء لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد 129. وعلى الله فليتوكل المؤمنون I'm uh. قَوْمَ الْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَا إن المنافقين هم الفاسقون Als langs فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أتتهم رسل بالبينات فما يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وكفروا It's love. dan سخر الله منهم وله معرض أَلِيمٌ استوفى. <تصفيق> قلنا أرجى ما أشد سول غس استأذنك ألوط منهم منهم وقالوا ذونا All ما على المحسنين من سبيل والله ZANG All right. E S... ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتذكرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنوا والله سميع عليم ألم يعلموا أن هو يقبل التوبة عن عباده ويخذ الصدق. ترجمة <تصفيق> نانسي و هيحلف وعذاً عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من فاستبشروا ببيعكم الذي بار ZANG Why? No, <laughs> Lord.